بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنذل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس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 لمن تبعك منهم مِنْكُمْ جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَأْوَرُ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخافرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم, ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا, ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم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 ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله هو على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين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 فَٱنۡكُرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ قَالُوا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فأتنا, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني, أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان انتظروا إني معكم من المتضررين، فألجيناه والذين معه برحمه منا، وقطعنا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى ثمود أقام صالحا.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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم, وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلام في الأرض قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون؟ أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون.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 فأخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا قَوْمُكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ آتِكُمْ بينة مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا, معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين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 فتولى عنهم وقال يا, وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكيف آثا على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم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 تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفافقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 قال إن كنت جئت بآية فَأْتِ بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونذع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين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 ربنا يفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسجوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فنقتل ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا ذين من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 الله ولكن لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدمايات مفصلات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 بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوذنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متفر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم لفرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى سالمي قاتنا وكلمه ربه وكلمه رَبُّهُ قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جاله دكا وخرم موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما تكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم, إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فَمْبَجَسَتْ فَمْبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَى عَشْرَةَ عِينَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّنَا ثِمَّ شَرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السماء بِمَا كَانُوا يظلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْقُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْفُرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَعْنَاهُمْ بِالْحَثَلَاتِ وَالسَّيَّأَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 أعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فهو سلخ منها فسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 داء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولا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 وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَذْقَلَتْ دَعْوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا فسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لَا لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى علي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون